نبي استقبلوا البوق بعد طول ا نبي عام الله تامرنا في رحله فتنبهوا فالعمر ظل سحاء نبي وتهيؤوا الصف فوجور ما اتطبروا بغير من الحساب الله يجزي الصابين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب فقهم البولى بحر نهارهم في حسام وشركوا لعذاب تقرح قيق السلسبي لمزجه من زنجبيل فق كل شراب هذا أجزاء الصايمين الذي ربهم استعدوا ساعدوا بخير كرامة وجلال في الصوم جنة صائم سنمن ينها عن الفحشاء والمنكر الصوم تصريد رائز جملة وتحور من ربقة برقاب ما صام من لم يرى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب ما صامتنا كهل اللحوم بغيبة قال اشكم وطنا اوسع حال خرا ما صام من ادى شهاده كاذب قلبي الاخلاق والاذات ابي الصوم مدرسه التعفف والتقى وتقرب البعدا الصوم رابطة الاخاء قائقة وحبال الود الاهل والاصحابي الصعود درس في التساوي حافل بالجود والايثار والترحاب شهر العظيم في الود وَصَفَائِهِمْ طُحًنَ كَمَا تَابِصَ عَابِثِ كَمِنْ صِيَامٍ مَا جَنَى أَصْحَابُهُ غَيْرَ ظَمَأٍ غَيْرَ ظَمَأٍ ما كل من ترك الطعام بصالب وكذا كتارك شهوة وشراب الصوم أسمى غاية لم يرتقي لعلاه مثل الرسل والأصحاب صام النبي وصحبه فتبرروا عن أن يشيبوا صومهم بالعهاب قبلهم الأملاء أو أشباهها تمشت وتأكل دثرت بثياء صخلت صيام نقوسهم وقلوبهم فغدوا حديد بث الدهر والأحقاب صاموا عن الدنيا صابوا عن الشهوات والآرابين سار الغزاة إلى الأعادي صوما فتحوا بشهر الصوب كل رحابين ملوى لكن ما سهوا عن صوبهم وقيامهم لتلاوة وكتابين فللهوا ولكن ما سهوا عن صومه وقيامه الهتلاوة التابين قم في الضحى آساد هيجاء لهم قصف الرعود وبارقات حراب لكنهم عند الدجار باله يبكون ينتحبون في المحراب اكرم بهم اكرم بهم في الصائبين ومرحبا ومرحبا بقذوم شهر الصيد والإنجاب اكرم بهم في الصائبين ومرحبا يقضوم شهر الصيد والانجاب